الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ذا هم ما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من شرح مسائل داهلیه للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول للعام السادس والثلاثين بعد مئات الرابع حال المُؤلف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة والعشرون ترتق ذوقول في الحق إذا سبقهم إليه جعف تكبرا وأنفه فأنزل الله تعالى ولا تترد الذين يدعون ربهم الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى أما بعد فهذه المسألة الرابع والعشرون من المسائل التي خالف فيها, خالف فيها أهل الجاهلية الحق والهدى فمن سمات أهل الجاهلية تعتبر سمات من السمات الرئيسة عندهم أنهم يزهدون في الحق إذا كان يدعو إليه الضعفاء عندهم يهنون الحق أو يسفعون من الحق تحت دعوة أنه لم يتبع هذا الحق إلا الضعفاء يقول كان أنا خير ما سبقون إليه هذه دعوهم هذا كان حال المشركين الأوائل في وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إليه من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد الذي أخرجه مسلم أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر فجاءه المشركون فقالوا له اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا فقال سعد كنت أنا وابن مسعود وبلال وذكر ثلاثة أخر لم يسمهم فطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم عنهم لأنهم طبرون ضعفاء لا يعني سلطان لهم ولا وجاه لهم كما لهم، آه. وأيضاً أخرج ابن ماجه من حديث قباب ابن الأرد أن وجاء الأقرب نحابس التميمي وعيينة ابن بدر الفزاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجالسه. ضعفاء المؤمنين نحو بلال وصهيب رضي الله عنهما فقالوا له اطرد هؤلاء لا يجالسون معك ثم قالوا له اه اه اه اه اه اجعل لنا مجلسا تعرف العرب به فضلنا عندك فإن جالسناك فلا تجلس أولاء وإن صرفنا عنك أو فرغنا منك جالسهم إن شئت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر نعم فقالوا اكتب لنا كتابا أي بهذا فلما أراد أن يكتب الكتاب وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل جاءه الوحي فقرأ قوله تعالى وَلَتَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعَشِيْهِ يُرِيدُونَ وَجْهَهِ مَا مِنْ حِسَبِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مَا عَلَيْكَ مِنْ وما من وما من حسابي عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فناه ربه أن أن يقبل طلب المشركين ونهاه عن طرد ولا الضعف من مجلسه صلى الله عليه وسلم نعم ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغدات والعشية يريدون وجهها ما عليك من حسابين من شيء، وما من حسابين عليك من شيء، فتطردهم، فتكون من الظالمين. وكذلك في آية سورة الكهف، ونعم ولا تطرد الذين يتوبون ربهم بالغذات ولا ولا شيء يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا، أي من هؤلاء المشركين، واتبع هواه. وكان أمره فروطا هذا حال المشركين فمجالسة المؤمنين وإن كانوا ضعفاء هذه كانت مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول خاصة في أول أمره في مكة في أول الدعوة فاغطاظ المشركون من هذا وأرادوا أن يصرفوا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم عن هذا ثم بعد ذلك صنع ما صنع بدر الأقرى بن حابس وعينة بدر ما صنعاه من هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فناه ربه عن هذا فهذه سمة من سمات أهل الجهلية أنهم يعتبرون أن الحق إذا سبقهم الضعفاء إليه لا يقبل يردون الحق بسبق الضعفاء له هذه حجة ظاهرة يعني ليست هذه شبه نقيمت لها آه. نعم نعم وخذ ردة سبحانه على شبهة ولب قولي الله وبأعلم بالشاكرين إن الله زاد يعلم العبد الشاكر وإن كان ضعيفا وإن كان فقيرا وهذه ليست يعني نعم ليست مقياسا، سالج الضعف أو القوة ليست مقياسا للتفريق بين الحق والباطل، ليس دليلا على الحق والباطل قد يكون ضعيف قد يكون ضعيفا، ولكنه على الحق، ويكون قويا وعلى الباطل والعكس قد يكون قويا وعلى الحق وقد يكون ضعيفا وهو الباطل. آه. فليست ميزانا يفرق ما بين الحق نعم شكرا قال رحمة الله عليه المسألة الخامسة والعشرون الاستدلال على مطلقه بصدق الافائه كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نعم no. هذه مرتبطة بالمسألة السابقة فنقول فيها ما قلنا في سابقتها آه. وكما قال سبحانه في ذكر حجة المشركين أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون هذه يعني. قالوا كيف نؤمن لك ونسلم بما جئت بمن الحق ولم يتبع هذا الحق إلا الأرذلون عندهم ضعفاء وسقط الناس هذا يذكرنا بالمحاجة التي تكون بين الجنة والنار فتحاجت الجنة والنار عند ربهم فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار لما لا يدخلني إلا الجبابرة والمستكبرون فق فقال رب العزة للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي هذه مشاءة الله عز وجل وقدر الله عز وجل لا يسأل عما يفعل من يسألون سبحانه قال رحمه الله المسألة السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هم. هذه سمة أهل الكتاب اليهود والنصارى قديم من قديم <تصفيق> أنهم حرفوا كتبهم حرفوا الطورات والإنجيل وكتبوا الكتاب بأيديهم ونسبوه إلى الله وافتروا على الله الكذب سبحانه هم أهل أهواء ورغبات وشهوات باطلة فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وإن كان أهل الكتاب من اليهود ونصر حرفوا كتبهم لفظا ومعنا فإن أهل الأهواء من هذه الأمة لم يتمكنوا من التحريف اللفظي لحفظ الله لنص الكتاب القرآن وحفظوه كذلك لئيل السنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولحافظون هذا الذكر يشمل الكتاب والسنة ولكن الله عز وجل حفظ القرآن لفظا ونصا وحفظ السنة جملة فتميز الأحاديث الصيارة الضعيفة سخر الله لها العلماء الجهابذة كيميز كي الصحيح عن السقيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتحفظ تحفظ السنة من هؤلاء ف فأهل الأهواء لم يتمكنوا إلا من التحريف المعنوي هذه الأمة <تصفيق> إنهم يحرفون المعاني ويتأولوا ويتأولون الحقائق بغير معناها <تصفيق> فحرّفوا صفات الله وأسماء الله فلم يؤمنوا بالصفات الصفات الربانية كمعنزلت في الكتاب والسنة فشابه أهل الكتاب في شيء من التحريف والتبديل ولذلك كان أهل البدع من أهل الفرق وإذ الأمة فيهم شبه من اليهود والنصارى في بعض الجوانب وتوافهم تشبه النصارى من جانب وتوافهم تشبه اليهود من جانب فأهل العصبية والغضب الحزبية يشبهون اليهود في غضبهم الجاهلية الأحزابهم وأهلوا الضلال والسياحة في الأرض بغير هدى ولا المنير من هؤلاء متصوفة ومن شابههم من جماعة التبليغ والدعوة في زماننا يجبن النصارى من وجه في ضلالهم ضلوا عن الحق مغير علم تجدون يهيمون في الأرض يعبدون ربهم على جهل هؤلاء الرهبان والقصاوسة في الأديرة والكنائس وكذلك هؤلاء الصوفية. وأثير جماعة العصرية البدعية تبيعة الدعوة هكذا يتيهون في الأرض كالذي ضل على الطريق لا يعرف لا يعرف أين يذهب رأيت رجل ضل في الصحراء ويصير في الصحراء هكذا لا يدري أين يذهب لا يعرف طريقا يمشي عليه صحيحا وكذلك هؤلاء فشباب النصارى من هذا الوجه في جانب الضلال نضلوا ظلوا عن الحق، فلذلك هؤلاء كانوا أبعد الناس ومن أبعد الناس عن الالتزام بقوله عز وجل في الدعاء في الدعاء هي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم لم يسلكوا الصراط المستقيم بل سالكوا يمنة ويسرًا وتحرفوا عن الصراط بقدر ابتدائهم و... وتحريفهم ولذلك كانوا من أهل الوعيد في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وسائل مصيرا ومن يشاقق الرسول يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق في شق وهذا المتبع للهوى سواء كان كافرا أو كان من أهل البدن هذه الأمة في شق ولم يتبع سبيل المؤمنين الصراط المستقيم الواحد وإن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله آه. ذلك وصاكم به لعلكم تتقون آه. فالحذر الحذر من تحريف كتاب الله سواء تحريفا سواء كان تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا والروافض أرادوا أن يفعلوا التحريف اللفظي ولكن الله لم يمكنهم وانما قصار ما فعلونهم الدعو دعوة لم يصدقها إلى الأغبياء منهم وأن كتاب الله ناقص وأن التتمة تتمة كتاب الله في مصحف فاطمة أو عند علي وأنها مع الإمام الغائب في السرداب لما يخرج في آخر الزمان حين خرج ولا خروج له ها؟ وإنه يأتي بالإيه؟ بالكتاب بالقرآن كاملا آه. هكذا يدعون ويخدعون الأخبياء منهم السذة فالوافد بلا شك الذين يعتقدون أن هذه العقيدةهم ليسوا مسلمين آه. من يعتقد أن كتاب الله قد حرف أو محرف أنه ناقص هذا كافر بإجماع المسلمين آه. ولا تنفعه كلمة لا إله إلا الله إذا كان على هذه العقيدة ومن تحريفات أهل البدع والأهواء يحرفون بعض المعاني كما ذكرنا لتتوافق مع أهوائهم فالأشاعر خرفوا المعنى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقالوا الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء وهذا تحريف واضح جلي للمعنى لأنه لا يعرف في بلغة العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء أبدا بل أن أمر اخترعوه وأن على بيت بيت الشعر ينسب إلى الأخطر النصراني ما ينسب إليه أنه استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم المهراق وقال استوى بشر أي استولى هكذا تأولوا هذا تأويل ليس معنا فشبه اليهود في في تحريفهم كلمة حنطة إلى حنطة في تحريف كلمة حنطة إلى حنطة وقلوا حنطة نغفر لكم خطاياكم وقالوا فحرفوا فجعلوا آآ آآ يعني آآ أمر الله عز وجل سبحان أمره من يقول حطة أي أن تخط عنهم ذنوب ذنوبهم فقالوا بدل أن يقولوا حطة قالوا حب في حنطة يحرفون كلام الله ويسخرون من كلام الله عز وجل فزادوا حرفا لم يزده الله عز وجل وكذلك هؤلاء الأشاعرة زادوا حرف اللام في استوى فقالوا استوى معنى استو له لم لم يقول رب العزة فحرفوا كلام الله من ناحية المعنى فزادوا حرفا لم يزده الرب سبحانه آه نعم فهذا من باب التحريف وهذه سمة من سمات أهل الجاهلية يحرفون كتاب الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون نعم فالحذر الحذر من هذا الأمر، إخوان. على <تصفيق> رحمة الله تعالى المسألة الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم لا لا, لا السبع والعشرون. على رحمة الله المسألة السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقولهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. <تصفيق> نعم. <تصفيق> وهذه <وهدي> مرتبطة بسابقتها. <تصفيق> فاليهود كتبوا التوراة بأيديهم وحرفوها على خلاف ما جاء بموسى عليه السلام. <تصفيق> وكذلك النصارى. فلما رفع المسيح عليه السلام إلى السماء فجاء بولس, بولس اليهودي بعد حوالي ما يقرب من مئة عام من رفع المسيح فكتب الإنجيل بيده وحرف فيه وادعى أن هذا هو الإنجيل الذي أنزل على المسيح عليه السلام فحرف بولس اليهودي الذي دخل في النصرانية أو في دين المسيح كذبا كي يحرف الإنجيل وهذا الذي الذي كان يحاول الرافض اليهود لأن أصل, أصل نحلة الرفض أيضا من يهودي وهو عبد الله بن سبأ اليهودي فعبد الله بن سبأ ويسمى بابن السوداء اتفق المؤرخون على أنه كان يهوديا فتظاهر بالإسلام كي يحرف الإسلام كما صنع بولس مع دين المسيح عليه السلام و... وتوالت التحريفات على الإنجيل فهناك هذه المجامع المشهورة التي معروفة عند النصارى مجمع الكوستنطينية ومجمع نيقيا ومشكل ذلك اجتمع فيها القصاوسة حتى يعني يتفقوا عليه على إنجيل من هذه الأنجيل أو اتفقوا على الأنجيل المعتمد التي كتبوها بأيديهم وحرفوها ها وكل هذه الأنجيل لم تسلم من التحريف ولم ولم ينزل رب العزة هذه المقالة التي افتروها على الله الابن الاب والابن والروح القدس أو أن المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هذا قولهم ليس قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤهه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فالرب سبحانه واحد كيف يكون ثلاثة هو لا يصدقون هذه المقولة كيف يكون الثلاثة واحدا أمر لا يعقل فالشاهد أنهم حرفوا كتاب الله وحرفوا الاعتقاد في الله فجعلوا الشرك والتثليث توحيدا وهذا يعد أعظم تحريف وقع في النصارى آه. ونسبوا الولد إلى الله والزوجة. آه. تعال لو عم يقول الكافرون علوا كبيرا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وأعتذر إليكم عن إجابة هذه السؤال لأني مرتبط أشياء. وأن يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.